وفي خلقكم وما يبث من د ا ب ة آ ي ا ت لقوم يوقنون و ا خ ت ل ا ف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعضا م و ت س و ع ي النابلسي عليك ق للعلوم ل ه الاسلاميه يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يصر مستثبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم و إ ذ ا علم من آ ي ا ت ن ا شيئا اتخذها هزوا ا موسوعه ن ج ه ن م و ل ا ي غ ن ي ع ن ه م الاسلاميه اسماء الله أ و ل ي ا ء و ل ه م عذاب عظيم يفروا بآيات ب ر ه موسوعه ذ النابلسي ي ل ل ح ر ت ج ا للعلوم ف فيه فضله بأمره ولتبتغوا من و ل ك ك م ت ش ن وسخصر ل ك م الاسلاميه في, السماوات وما في الأرض جميعا منه ذلك لآيات ل قل و يتفكرون م ق للذين آ م ن و ا يغفرون الذين لا يرجون أ ي ا م الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء وفضلناهم ع ل ى ا ل ع ا ل م ي ن و ت ي ن ا ه م ب ي ل س ت للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن ا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 ا ا ل ل ظ موسوعه النابلسي للعلوم ه ا ل ا س ل ق و م ي و ن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 و ق ا موسوعه ا ح ي ا ت ن ا ا ل د ن ي ا ونحيا وما نموت ي ه ل ك ن ا إ ل ا ا ل د ه و م ا ل ه ب ذ ل ك م ن علم إنهم ي ه م اسماء ن ن ي الله م ا كان ح ج س ن ى م و ا ت و ب آ ب النابلسي إن كنتم ص ن للعلوم ك م إ ى ي ا ل ق ي ا م ة لا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 ا ل ي و م ت ج ز و ن م ا كنتم ت م ع ل و ن ه ذ ا ك ت ا ب ن ا ي ن ط ق ع ل ي ك م ب ا ل ح ق إ ن ا كنا س ت ن س خ م ا ك ن ت م تعملون الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأن موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه ج ر م ن وإذا قيل إن موسوعه النابلسي ل ا ع ل و م ا ل ا س ل ه م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم نارا انكم اتخذتم آ ي ا ت الله ه ز و ا وغرتكم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وهو العزيز الحكيم